الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم نقدم لكم هذه المذكره الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير امه اخرجت للانام تامر بالمعروف وتنهى عن الاثام واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك العلام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 لما شرع الله عز وجل ذلك ومنع الاعتداء على الأعراض بالأقوال فجعل حدا قد إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدتا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ومنع الاعتداء على الأعراض بالأفعال حتى لا يعبث بالشرف وتهتك الفضيلة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 ذلك لهم خج في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ثم منع الإسلام الخمرة وهي موضوع حديثنا بعد هذه المقدمة عن أهداف الحدود فكثير من الناس ينظر إلى الحد فتأخذه الرعفة وتشده العاطفة تجاه الجاني ولا ينظر إلى فعل الجاني وإن التعاطف مع الجنات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 يريد قانونا بغير قطع اليد في السرقة وذلك اعتداء واعتراض على شريعة الله يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صيح الجامع الصغير من حالت شفاعته دون حد من, حد من حدود الله مضاد لله في أمره فما بالك من أبطله ومن منعه ومن دعا إلى غير ذلك هذا هذه مضادة للحدود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 يريدون أن يتب يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً أظيماً إن الإسلام فيه من الرحمة والحرص على المجتمعات ولكنك تأمل جانيها ينتهك عرض رجل غاب في عمله فخلفه على امرأته في داره او وعدها في كفتيريا بالموبايلات أو لقيها في وكر من الأوكار واعتدى على عرضٍ وربما حملت منه سفاحه والجرائم تولد الجرائم فاما ان يقتل الجنين قبل ان يتم الاربعه اشهر وفي ذلك اعتداء واما ان يرب الرجل من ليس ولده يظنه ولده فيطلع على اوراث هذا الولد على اوراث اخوات الرجل المسكين باعتبارهم اماته وهو هن وهن لسنا باماته هل ترى جريمه ابشع وافظع في حقوق الوجدان وفي حقوق العاطفة وفي حقوق الأمة وفي حقوق المجتمع أشد من ذلك لأن إن تزني ثلاثين امرأة لا تزني حليل تجاركة هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لأنه كسر لأمان المجتمع ولسلامة الناس ولذلك أن تتنظر إلى رجل قد تزوج بامرأة وتطلع إلى غيرها وامرأة معها أبناء ومعها زوج ومعها فراش ومعها أساسات في البيت تتطلى إلى غير زوجها ما هو الحكم المناسب لذلك أترى أن الرجم بالحجارة والموت موت الكلاب حتى هذا يضر بالجاني أولم يضر بالرجل المسكين أولم تضر مجتمعها أولم تخون قيمها اولم تدنس شرفها أي شيء تريدون يا أيها الناس إنها احكام الله ومن طعن في احكام الله ارتد وخرج عن ملة الإسلام قولا واحدا فأنتم أعلم أم الله إن الذي خلق العباد أرأف بهم وأرحم بهم منكم قضى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله أرد الله نكال وليشد عذابهما سماه القرآن عذاب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 وهم رعاة ومزارعون أبناءهم طليئة متتفقف فإذا بها تدخل الجامعة وتتلطخ بأدناس الألمانية وأرجاس الضلال فإذا بها تسيء إلى جامعتها وإلى شعب السودان وإلى شعوبهم في جبال النوبة يقولون أن هذا جزء من التراث وشربوا حتى سمروا وسكروا وذلك وذلك كله ثقافه ماذا يريد هؤلاء من امتنا او يجدوا من الثقافه الا ثقافه الخمور او لم يجدوا من الد... لم يجدوا من التراث الا تراث السكر وهذايان واللعب والابس والضلال والتيه والله لقد ذهلت اي ذهول ولكن من ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستعي فاصنع ما شئت هذا الذي نعايشه إنها حريات مكذوبة وإنه, وإنه وإنها ثقافة مأفولة ضالة منحرفة عن هذي ربها سبحانه وتعالى لحد من حدود الله يعمل به في الأرض خير للناس من مطر أربعين صباحا هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من حدود حد من حدود الله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 فيه أحزاب يمينية فيه عزب الأمة وفي علم الاتحاد الديمقراطي وفيه جبهة الديمقراطية الشيوعيون وفيه ناصريون وفيه جزء من جون كالن تظيم الـ A.L.F هؤلاء ما وجدوا أنا لا أعيب الـ A.L.F ولا أعيب الناصريون ولا أعيب الشيوعيون ولكني أعيب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 بل أرادوا أن يروجوا للنصرانية بل لما قدم إليهم ميثاق وتخرج الاتحاد بيانا تناقشوا حول بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بهم يعرضون بسم الله للتصوير والتصوير يقرر ألا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم لأن في ذلك استفزاز لمشاعر الآخرين في بلد أغلبهم مسلمون في جامعة أغلب من فيها مسلمون ما هذه التراهات ما هذه التناقضات هل هذا مؤشر لماذا سوف يحصل بعد اتفاق السلام وقدوم جونجلن حقيقة الى بلادنا هل هذا مؤشر من المؤشرات ما هذا العبث وما هذا الضلال والتي لا يخطبون بسم الله بالتصوير ونفس الاتحاد يعرض فيلم عن المسيح عليه السلام باحتبار الحرية الشاصية وعرية الأبيان وهم نفسهم لو تبنى بعضهم فيلماً إسلامية أو برامج إسلامية قالوا طالما هؤلاء يقدم نسمح لهؤلاء أن يقدموا أو أن يقدموا هم كان هذا يمكن أن يكون مقبولاً ولكنها دعوة مشبوهة تريد أن تمنع الإسلام وأن تحارب الدين ولكن ذلك لا يكون أبداً حتى ولو تخلى الناس عن الدين فإن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم فإن بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين تراف جبال النوبة الخمور حضارة اتحاج أمعة الخرطوم العرج والمريسة يا له من اتحاد ناجح حل مشكلات الطلاب وقضى على مظاهر الفساد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 يرعون للدين حرمة ويحفظون للإسلام قدرة ويعرفون للأخلاق مساعة أما هؤلاء لا يعرفون شيء وقد ذكرت مقولة بلدية في الوجدان الشعبي تقول الجلم مبزي البلم وهذا صحيح وهذا صحيح وما كل الجاري متعلم هذا مكتوب في لولي في حافلة وراء ما كل الجاري متعلم صحيح ما كل الجار متعلم لأنه ما عرف الله أي علم بعد ذلك ما عرف دين الله اعتدى على حرومات الله وليس سرا إنما جهرا بث الروابط وبث الحرية أنا والله مدفول مدفول أما عصاب تيارنا وأما حل ببلادنا وما وقع في جامعتنا جامعة الخرطوم التي أرادوها أن تكون على نهج غردون فأردنا أن تكون على نهج محمد صلى الله عليه وسلم أرادوها مريسة وعرج ده غير الرجيس الرجيس ده يومين كل يوم حفلات والطلاب يصوتون يوم لأنه دايرين الحفلات فاكي أفكار ما أنت, انت خير أنه نزل عندهم فكر وبتكلم عن أفكار لو سألت أي شعوري يقول إذكر ثلاثة من مبادئ الشيوعية لا يعني شيء عن الشيوعية الشيوعية عنده تحلل فرصة في الجامعة بناس سمحات وجاءت من محلات مختلفة دار يتونسوا يا أخي الزيجال في الجامعات بالتن بيسان دوشتي بيرقر وكزا جات السيم بالزيجال في, في الجامعات بيسان دوشتي بيرقر وكزا جات تقول له خلاص عرصنا يجوا اتنين الطلاب يشهدوا هل دي العذول؟ عملي شعر كده والأرسل سلسل دي العذول حتى؟ دي العذول حتى؟ قول العاجل صحيح كده دي العذول ما تجيبوا لكم اتنين عذول يشهدوا معقولين يعني يكونون الأرسلين جيافة لكن اتنين لا تفرقوا انت تقول ده ده, بي... ده ولد مخنسين ومخنسات ياخي ده يعقل ده يعقل شو افعاني في الجامعات الولد بياخل الدار دمه ويديه هتاق هي تقرم. بعد ما تقرم هو يقرم. الدار الدم لهم بديكم مية جنيه. عشان تشتروا دار الدم عشان ما تتشاكلوا في الدار دي. يا أخي تشوف ما هذا؟ والله التعليم المختلف وبال وبال على مستمعاتنا اليوم يا أخي هل تعلم حتى ناس, ناس الاتحادة أنا كأتنعهم الرسول قال ما بيقتنعون. لأهذا في أمريكا حصل بيقتنعون في أمريكا أول ما تأسست أمريكا منعت الخمور وعذرت وأنفقت الدولة سنة 1899 أنفقت أمريكا 650 مليار دولار لمحاربة الخمور كسبت صفحات عدد الصفحات كتبت 10 بليون صفحات لمحاربة الخمور لكن سنة 1933 وجدت أن ذلك لم يزد الشعب الأمريكي إلا علادا في طعاس الخمور وكانت قد قتلت 352 واحد لأن الخمور دي وتغويجها وصادرت 400 عقار بيتبعثوا الخمور لكن في النهاية رضخت وأباحت الخمور سنة 1933 لما لم تجد بد للمحاربة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 الحرج خمره والمريسه خمره والاحو ووجد, ووجد على ذلك الفضيحه اسقيهم اسقي ابا طلحه وابا ايوب فدخل عليهم رجل قال هل جاءكم الخبر قال وما الخبر قالوا حرزمه الخمره قال فمن كان في, في فمه بعض خمره لفضحه هل خشب خمره ما تماها وقال يا أنس هريق القلال الخمر خاصتنا بالقلال حتى سارت الخمر في سوارع المدينة أنهارا تجري بآية بس شوف الفان ما قال له 200 كده يا نشوف كده يا من الرسول نشوف الحاصل شون جيب لينا الآية ما حافظة إذن إنت معناها ما ضابت ما تحرم ساكتين زيب ما جعلوا كلام دينا قال لي الحفرة خرموا وما جاء بلونا الآية حرموا آي طواني ألف خشم بقا لفظه وجودين قال ده معرة للتراث بالله تراث السودان وجبال النوبة ما فيه إبن العرج والمريسة وين القيم الفاضلة وين المرؤة والنجدة وين النفير ده النفير وين وين حب المساكين وين الشهامة والفروسية والرجولة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 القومية مع الإسلام فأيهما يقدم الله ما داير الخمرة والتراث داير الخمرة الله ما داير الزر والتراث طلاب في جامعة الخرطوم تابعين للجبهة الديمقراطية للشيوعيين عملوا الزر أطب يروجون الزر وين نس أبو حسبو وين نس في كتب في في قالوا نعرضه كنوع من أنواع الفلكلور الشعبي تراث شعبي هذه محاربة للدين وهي ذات المنهج الذي أتى به أتى ثورك وذات المنهج الذي أتى به القوميون العرب فلم يزيد الأمة إلا وباله أسأل الله تعالى السلامة والعافية لمجتمعتنا وأسأل الله السلامة والعافية لشبابنا الذين هم في جامعات وأعلم أن فيهم أخيار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 تشتد تشتد المزر ذرة ذرة عادية بخطوة في حاجة بتشتد يا من تفور قال أمسكر هي قالوا نعم قال حرام كل مسكر حرام وإن على الله وإن لله عهدا أن من شرب الخمرة أن يسقيه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 قال صلى الله عليه وسلم إخوانا النازل قد يكون عندهم مشكلة مع الحكومة لكن الجايل الكلام ده ما عمر البشير ولا المجلس الوطني ولا الاتحاد العام لطلاب السودانيين ده جاله رسول الله هل أنا الطلاب دير عنده مشكلة مع الرسول قل عنده مشكلة مع نفس الحكومة في دارفور في أي محل ممكن يكون عندك مشكلة مع الحكومة هل عندك مشكلة مع ربنا إنك مشكلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب ودخل الجنة منعه الله خمر الجنة لو خلس الجنة وشرب الخمر في الدنيا وماته دول الجنة يدو أي حاجة الخمر ما يدوانه في الصحيحين وعند ابن ماجة صحى الألباني في صحيح الجامعة الصغير يقول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمرة حتى سكر لم يتقبل الله منه صلاة أربعين صباحا ومن مات ولم يتم دخل النار ومن تاب تاب الله عليه انتهى الحديث حديث عظيم ولكنه فقها لا يترك الصلاة يصلي لأداء الفرض الفرض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 شربة خمرة مرة واحدة سيئات قدر أجر مئتين صلاة لما يخطون في الميزان يتلتهي مننا معناه صليت لكن بدون معنى لأن هذا الزم قد استغرق بإسمه أجرى صلاة أربعين صباحا وهذا لا يعني أن يترك الصلاة إسراب الخمرة يقول لحد ما أربعين صباح لا يصلي ولكنه لا يجد عليها أجرى وتبر وتبرأ ذمته ولا يعيدها فيما بعد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 والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها كل هؤلاء والحديث في النساء وفي سنن أبي داود وأيضا صحاها الألباني وفي صحي الجامع الصغير لعن الله الخمرة وشاربها وحاملها والمحمولة إليه تقول ما شريب بش شاله ساكن وصلة بس وصله إخوانا في ناس معلش ما في جامعة خلطومة بيعملوا إثماً. لما يركبوا الطيارات بيعملوا حاجات تانية بيكون رجل أعمال مسافر ماشي بالخارجية ولا بالهناية يجيبوا لي الخمرة انا أنا جابوا لي الخمرة قبل كذا رأيك في طيارة من طيارات الدول العربية والإسلامية جابوا لي الخمرة وجابتني منه مضيفة ما راجف جابتني بيت يعني في ناس كم ماذا يشرب؟ أشخة البيت ممكن يشرب لأن أبيت دي انتقاء ما ساكر بعدين يرام تشعر لي حاجة فاكة شعره أي حاجة وتقول ليك؟ بيستو سمح تشرب تشرب تقول ليك؟ يا أخي ناس معلّجين في الطيارة بين السمو والواطة ضد ساكراني بين السمو والواطة يعني ممكن تنخص البول يحط طيارة دي موقف الحرك تموز وتساكران الله وأنت ساكران اخوانا الخمر حرام يسأل الأطباء فيناس بكين بيقنام وصولوا ما بيقتنعوا أمش الأطباء قلوا لهم ماذا تفعل الخمر في الكبد وريك وريك الأضرار والمضاعفات يا أخي تعارف العقلاء في أمريكا ما بيشربوا خمرة العلماء المختصين القاعدين يأنفوا وبيبتكروا حاجات الكريتونات والموبايلات دين ما بيشربوا خمرة لو كان بيشرب خمرة كان عمل الموبايل الخمرة في الغرب بيشربوها السفلة وفي ديالنا الس في بلادنا مش رواء يا أخي أولا تجدوا من حضارة الغرب إلا المريسة والخمرة والعنجي دي دي حضارة الغرب أسأل الله السلامة والعافية الخمر ملعون كل من عاون فيها زوال شعلة بس نجلة بعربية نجلة ساكي شعلة الظهرية ومعشرين ومننا ما خلقه ملعون إذا علم وكان يعلم أنها خمر ونقلها وقص على ذلك كل المفردات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ان واجبنا في المرحلة القادمة كبير وخطير اولا للعلماء والدعاة دور كبير لا يوجد مجال للجلوس والتقاعص لا بد من الحركة الواسعة هؤلاء محصومون علينا ينبغي أن نحرص على هدايتهم وأن نقدم لهم الدين والآباء أن يحرصوا وأن يشددوا على أبنائهم يا أخي الولد ما تخلي طبع من البيت الساكن أسألوا جاي من وين ماشي وين أديهم وعيد ما يجنب في الشارع برا ليه طويل زمان أنا ما عارف الناس الكبار دي الفاتو عندهم أخلاقيات وما غيروا جامعات ولا معاهم يقول ليه بعد الساعة شراء ما تجيني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 الناس الوذيعين البيلم ناس الاتحاد الديمقراطي البيلم دين مع الانف وناس الجبهة الديمقراطية عشان يقولوا رئيس الاتحاد من حزب الأمة ده رئيس الاتحاد يقول له ده حاجة عادية. الطلاب حرياته ويجيب ويدبناه في دار الاتحاد والله حصل مسخ كبير لأمتنا أسأل الله السلامة والعافية اللهم رد الجميع اليك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم رد الجميع اليك ردا جميلا يا العالمين اللهم ابرم لهذه الامه أمر رشد يعز فيها اهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويحكم فيها كتابك العزيز يا رب العالمين اللهم قيض لنا حكام مسلمين مؤمنين يقينقادون اليك ويقودوننا اليك يا رب العالمين اللهم احفظ صرعك واحفظ دينك واحفظ شبابنا وبناتنا ونسائنا واعراضنا واعراض المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم صلنا من المفاسد ومن الأرجاس والأنجاس والآثام والفوحش والزنا والخمر والموبقات والمحرمات يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسدرك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاء على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقل الصلاة